بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام كتاب أحكمت آياته ثم خصلت من يد حكيم قبيل ألا تعبدوا إلا الله إنني يكن منه نبير وبشير وأن يستغفروا ربكم ثم توضوا إليه يمسعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويخفق الذي فضل فضله وإن أتولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إِلَى اللَّهِ غَضِبَ كُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَא إِنَّهُمْ يَسْلُونَ صُدُورَهُمْ يَسْفُو مِنْ أَلَأَإِنَّهُمْ يَتَرْشُونَ فِيهَا وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الْقُلُونَ وَمَا مِنْ عَدَدٍ فِي الْأَرْضِ على الله لذكها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في جزءة أيانه وكان أرشه على الماء ليبلوكم, ليبلوكم أيكم أحسن عمالا ولئن قلت إنكم لحسون من لَهُ قِيلَ انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا غَرَقُوا لَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْدُثُ ۖ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ لَيْسَ مَرْفُوقًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ولئن أدقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤس كفور ولئن أدقناه نعماء بعد ضراء نستسع ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرق خطور إلا الذين صدروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعل كتاركم بعضنا يوحى إليك وضائف به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِتَابٍ أَمْ يَقُولُونَ السَّرَاحُ الْفَأْسُ بِعَشْرَ دُورٍ مِثْلِ مُحْتَرَيَةٍ وَلَعُونَ الْمَسْتَطَعِينَ مِنْ عَدُوِّ من اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ قَاطِعِينَ فَإِلَّا مِنْ يَسْتَجِبُوا رَقُّا تَعْلَمُونَ أَنَّمَا أُجْرَدُ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّا إِلَى وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبقتون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وعبط ما صلعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بيهة من ربه ويسلوه شاهد منه ومن قريش كتاب متسائما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يقر به من الأحزاب تناؤ موحده فلا تك في ميرج من هو إنه الحق من ربك إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ممن افتر على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فَهُمْ كَافِرُونَ هُلَاءَكَ لَمْ يَقُولُوا مُحْجِزِينَ فِي الْأَوْلَى وَمَا كَانَ لَهُمْ إلَّا دُونِ اللَّهِ الْأَوْلَى يُبَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابَ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُضْطِيرُونَ هُلَاءَكَ الَّذِينَ خَضِعُوا وظن أنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأفترون إن الذين آمنوا وعلموا الصالحات وأخذتوا إلى ربهم وأخذتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون مثل يَخَلْقُكَ الْأَعْمَى وَالْأَصَمَّ وَالضَّئِيعَ وَالشَّهِيعَ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ فَأَنَّى الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ السَّمَاءَ وَمَا نَرَاكَ السَّمَاءَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ نَرَاكُنَا عَابِدِينَ الرَّائِي وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرٍ بَلْ أَنْتُمْ مِنْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ من ربي وآتاني رحمة من عنده فعملت عليكم أنرجمكموها وأنتم لها كارمون ويا قوم لا أسألكم علينا لن من أجر وإلا على الله وما أنا بطار بالذين آمنوا إنهم ملاقوا الدين ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني لله إن طرتهم أفلا تبثرون ولا أقول لكم أندي حزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدي أعينكم لن يؤسيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسه إن إني إذن لمن الظالمين قالوا يا نوش قد جادلتنا فأكسرت جدالنا فاشتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إن ما يأتيكم بإله إلا سُبْحَانَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فلا تَدْعُ الَّذِينَ كانوا يَسْمَعُونَ صَرْخَتَكُمْ وَلَوْ كَانُوا حَيًّا لَّسَمِعُوا وَلَوْ كَانُوا حَيًّا لَّرَأَوْا الْمَنَاعِ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَنِيدِينَ وَقُلْنَا الْفُلْكَ لِأَعْيُنِنَا وَرَحْمَتِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ لَمَّا مِنْ قَوْمِهِمْ تَحَكَّرُوا مِنْهُمْ قَالُوا إِهانَةٌ يَسْتَهْزِئُونَ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَلَوْلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا أَبٌ يُخْفِيهِ وَيَأْلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ قَرِيبٌ أَخْشَى لَجَاءَ أَمْرُنَا وَقَارَ الثَّنُورُ كُلَّ حِمْلٍ فِيهَا كُلَّ حِمْلٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذُكْرَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل فقال اركبوا بيها باسم الله نجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري به من جنوب الجبال ونادى نبضه وكانت معه يا بني يا كم أنا ولا تتم على الجادرين قالت آوى إلى جبر يعطني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين وإلى يا أرض بلهي ماءك ويا سماء أطلعي وغيض الماء وقضي الأمر وقضي الأمر واستوى على الجود وقيل بحدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح.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 ودركات عليك وعلى أمم لنا معك وأمم سنمسعهم ثم يمسعهم لنا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها عنك ولا قومك من قبلها أفضر إنم هاقبة للمتقين وإلى عاب أقاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله الغير إن أنتم إلا مسترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا من أجل إلا على الذي فضرني فلا تأتدون يَجْرُونَ رَغْمَ دُونكُمْ تَنَهُبُ إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ بِدُرَرٍ وَيَجِدُكُمْ قُوَّةً وَيَجِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قَوْلِكُمْ وَلَرَسُولٌ لَّهُمْ بِالْحَقِّ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِدِينٍ نَّسْعَى وَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ قَوْلُكَ وَمَا نَحْنُ بِكَ مُؤْمِنِينَ يقول الا اترا عن يدينا قال اني أشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيف فإن تولوا طلب أن لغتكم ما أرسلتني إليكم ويستخف ربي فرما غيركم ولا ترونه شيئا إلا ربي على كل شيء وَاَبَاؤُنَا وَانَّنَا فِي شَكٍّ لَّا تَجْعَلُونَا إِلَيْهِمْ رَبًّا فَالَّذِي أَرْسَلَ عَلَيْنَا بَأْسًا شَدِيدًا فَزَادَنَا رُعْبًا كَمَا يَفْعَلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَمَا لَهُمْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَطُغُوا عَلَى الْأَرْضِ هُوَ مَا يَفْعَلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ الله لكم آية تروها تقولي أقبل ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فأخذوا عذاب قريب. وعقل الذين ظلموا الصيحة فعصدعوا في ديارهم جاثمين فأن لم يغنوا فيها ألا إن نتنج كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إلى رحيم في سلاما قال سلام فما نبث أن جاء بعجل حليل فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم قيفة قالوا لا تقص إنا أرسلنا إلى قوم نوب وامرأته فَأَشْعَرَهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ هَذَا بَعْدِي شَيْخُو إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَشَعَّنَ جَدِينَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الله وجاءته البشرى لجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم أحليم أواه مريب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 وقال هذا يوم عظيم وجاءه قومه يهربون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناسي هم نطبر لكم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 قالوا يا لوك إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا إن امرأتك إنه مطيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبت أليس الصبت بقريب فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَفِلَةً وَأَنْصَرْنَا عَلَيْهَا إِجَارَةً مِنْ تَجْرِبَ النَّبُوَةِ مُتَوَمَّسَةً عِنْدَ رَسِّكِ وَمَا هِيَ مِنَ الْوَاعِلِينَ بِظَعِيدٍ وَإِلَٰهٌ مِّنْ دُونِهِ لَأَخَافُهُمْ شَيْئًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنكُثُوا الْعَهْدَ إِنِّي إِرَاءُكُمْ بِصَالِحٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ على يَوْمٍ مُّهِينٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْحَيَاةَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَلْخَسُونَ فَأَشْيَاءَ أَهْمُ وَلَا تَلْخَسُونَ فَأَشْيَاءَ أَهْمُ وَلَا تَعْتَوْ فِي الْأَرْضِ مُحْتِدِينَ تَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَدِيدٍ قالوا شعيب أصلانك تأملك أنثك ما يعبد أبا أم أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك رأيت الحريم رجيلة وقال منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توسلت وإليه أنبق وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِطَاطٍ أَنْ يُصِيدَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَعَبَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أن يصيدكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوح منكم ببعيد اتغفروا ربكم ثم تغضوا إليه إن ربي رحيم ودود اتغفروا ربكم قالوا يا يس ما نفقه كثيرا مما تقول واننا لنا راك كثيرا ضعيف ولو نراك لرجنا كما تشعلي نادي الحجين قال يا قوم أراطي أعز عليكم من الله واتقذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيطا ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني حامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذبا وَأُذَقُوهُ إِنِّي لَعَذَابٌ رَّكِيمٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخْلَصَ لَنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كأن لم يظنوا فيها ألا بعد لي نجي لكما بعيد التمود ولقد أغسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى العون وملئه فاتبه أمر العون ومر أمر العون برشيد يقضل قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورودة وأسروا في هذه لعنة ويوم القيامة بالشرد المرفودة ذلك من أنباء القرى نقصر عليك منها طائم وحصيدة وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لهم لما جاء أمر ربك وما جادوهم غير تسبيب وكذلك أخذ ربك إِنَّ أَخْلَهُ عَظِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَلَى بَأْسٍ آخِرَةٍ ذَلِكَ يَوْمُ مَجْمُوعٌ لَّهُمْ لَا شَكَّ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُخْضِرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِيكَ كَلَّمُ نَسٌ إِلَّا بِإِذْنِ منهم شقي وسعيد فأن الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وَأَنَّ الْمَدِينَةَ عِدُوفًا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا مَادَمَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَقَّاءٌ غَيْرَ مَجْلُولٍ فَلَا تَكُوْفِ لِيَةً مِنَ الَّذِينَ يَعْبُدُوا هَؤُلَاءَ ما لكما يعبد آباؤهم قبل وإنا لم يقفوهم نصيبهم غير ولقد قايتنا مسل كتاب شخص فتي ولو ل كلمة سبقت من ربك لخضي بينهم وإنهم لفي شر منهم ريبة وإن كلما لوا شيئا لهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون قدير. فَسَأَتِمُّ مِثْلَ مَا أُرِيتَ وَمَن سَادَنَهَا كَوَنَا سَطْرُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ عَونِ إِلَّا أَن يُنَزِّلَهُ قَرْنٌ وأقمن الخلاة غرفين النهار واللَّيْلِ إِنَّ الحسنات يذهبن الشيئات إِنَّ الحسنات يذهبن الشيئات ذلك لِكَرَّالِ الْعَاقِرِ وَصِرْفَئِنَ اللَّهَ لا يُضِيرُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فلولا كان من القرون من قدركم أروا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين كان ربك ليهلك القرابر منه وأهلها مصلحون ولو شاء ربك نجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك قلقهم وتأن الكلمة ربك لأن لأن نجعل من الإنة والناس أجمعين وقل لن نقص عليك من أنبار رسل ما نذبت به فؤادا وجاءك في هذه الحق وموحظة وغتار المؤمنين وقل للليل لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا آمنون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يوجه الأمر كله فاعبده وتوفقه ك العريء وما ربك بواطِل إنما تعلون.